بسم الله الرحمن الرحيم اتقى افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 വല കദല സമ്യ സുലതി ജലഹുനുഫം ഫി കോം മഖി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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ الظَّمْأَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَإِذَا شَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَمُتُّ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ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 يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ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 وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْ نِزْلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعت بشر مثلكم انكم اذا لخاسرون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 ان هو الا رجل افترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح نادمين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 ഫു എമ്രഹു ബൈനഹു ജുബോര കുഹിസ്ബിം വിമല ദം ഫൂ ഫെദർഹു ഫി ഓമ്രതി ഹീൻ അയഹസിബൂന അന്നമുദുഹു വിഹി മലബനീ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 ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب يوم ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 أفلم يدبروا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ ഹും مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ ജി بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن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 فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون ഹനു അബന കബലു ഇഹ്ലീറൽ കുല ഉർദു മിഹല് قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون ൂ തുിഷ വഹവയുജി രുഅലുജലൈമൂലൂനലി ലൾഫ അന്നുസഹ് അതൈന ഹുൽഹ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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبِّ امَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وأعوذ بك رب يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها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 فَلَفَحُوا وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا ബോറബന مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ഫൈൻ വോലിമൂ കോഫി ഹൈ വലതുമൂ ൂഖന ഫരി കുംബിയൂലൂനറബന അമന ഫിർന വർഹം തൈരുർമ فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون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 افَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ لَا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عند رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقل اغْفِرْ ഇഫല ഫരുൂ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ